السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى أله وصحبه والتابعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضوانك وجنتك وقبل البدء اذكر اخو اخواني بما ذكرناه في فاتحه هذه الدروس من ضروره الصبر على على هذا الطريق اعني طريق العلم ولا يستقل طالب العلم ولا يستقل طالب العلم كثره المسائل والتفريعات ولا يستعجل التبرز والالتقان وأرجوكم أيضا أن لا تصابوا بنوع من الأشباط حينما نذكر بعض المسائل التي لا تدخل الذهن من على أول وهلة والذي يطمنك أنك ستتفوق في هذا العلم أن كثيرا من الناس تفوقوا فيه وقد يكونوا أقل منك ذكاء وفطنة سنتكلم اليوم عن قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فضل يا شخصي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فَإِن كن نساء فوق أسنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها وَرِثَ أَدَوُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَدَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباء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 فإن كان لهم ولد فلكُم الربع مما تركنا من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أو وَلَأَنَّ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكٌّ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النُّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَرِثُكَ لَا لَهُ وَلَدٌ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصَا بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَدِيدٌ نكرر قراءه الايات واستثناءها في كل درس تبركا من جهه وتذكيرا للناس وتعليما لغير الحافظ وحفظ هذه الايات هي هو اول اصل في اتقان علم المواريث سنتكلم فقط على قوله عز وجل الذكري مثل حظ الانثيين وفي هذا الجزء لنرى ايه مسائل المساله الأولى أن الولد في الشريعة واللغة يطلق على الذكر والأنثى لأن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم ثم فرع على ذلك بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين وقد يتفرع على هذه المسألة فائدة من جهة الفقه وهي فيما لو نذروا إن رزق بولد أن يتصدق ب... بعشرة آلاف فرزق ببنت فهل يلزمه الوفاء بنذره أو لا وكما لو طلق زوجته فقال هي طالق ان, إن جاءت بولد فجاءت بأنت فهل تطلق أو لا بمعنى هل العبرة بالحقيقة الشرعية أم العبرة بالحقيقة العرفية عرف الناس والعوام أن الولد يطلق على على الذكور فقط وهذه مسألة مبحوثة في كتب الفقه خاصة في كتب في كتاب الأيمن والنذور وهذه مسألة خارجة عن درسنا ولكن ذكرت للسائدة المقصود أن الولد في الشريعة وفي اللغة يطلق على الذكر والأنثى المسألة الثانية في قوله للذكر مثل حظ الأنثىين بيان أن القسمة تكون للذكور والإنث بمعنى أن الخنثى لا يقسم له بحظ ذكر ولا يقسم له بحظ أنثى فإن لم يكن مشكلاً أعيد إلى اصله من الذكورة أو الأنثى وإن كان مشكلاً قسم له بأقل حظي حتى يتبين جنسه ذكراً كان أم أنثى لأن الله عز وجل حصر الإنسى في هذين النوعين الجنس البشري حصرهما في قوله هذا عز وجل الذكر مثل حظ الأنثيين وفي قوله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساءاً وقد تقدم مثل هذا المعنى في درس مضى المسألة الثالثة في قوله عز وجل للذكر الذكر معرف بالألف واللام والألفاظ المعرفة بالألف واللام هي من ألفاظ العموم كما هو معلوم بمعنى أن في قوله الذكر يدخل فيه كل ذكر سواء كان صغيراً أم كبيراً و يخرج منه ذكورا كما مر معنا في في قوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم يخرج منه الذكر العبد والذكر القاتل وغير غير ذلك مما استثني سابقا وايضا يدخل في قوله عز وجل للذكر الاولاد والآباء والإخوة بمعنى أن قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنسيين هذه قاعدة عامة في المواريث لا تقتصر على الأولاد لأنه سبحانه وتعالى قال للذكر مثل حظ الأنسيين ولم يقل للذكر منهم أي من الأولاد فقد تقدم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ثم قال للذكر مثل حظ الأنسين هل للذكر مثل حظ الأنسين متعلقة بقوله في أولادكم أم أن لها صفة العموم هذا هذه القاعدة تشمل غير الأولاد هل نجري هذه القاعدة في مسائل المواريث فلا نعطي ذكرا إلا ضعف ما تعطى الأنثى أم لا. هذه الجملة عامة والدليل على أنها عامة أنه لم يقل للذكر منهم يعين من الأولاد مثل حظ الأنثى فيدخل في هذه القاعدة الأب مع الأم ويدخل فيها الإخوة مع الأخوات كما سياتي في الآية الأخيرة من سورة النساء إذا أدخلنا الأب مع الأم تاتي فائده في مسألة مشهورة عرضت على الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضه وهي ما يسمى بالمسألة العمرية أو بالمسألتين العمريتين ولعله في, في مجلس قادم نكتبها لكم على الشاشة ويظهر لكم وجه هذه المسألة سأذكر لكم إحدى المسألتين هلك شخص هلكت امرأة عن زوج وأم وأب هلكت امرأة عن زوج وأم وأب ستتعلم في المواريث خطوات حل المسائل أنك تلشق الفرائض بأهلها كما قال عليه الصلاة والسلام فكل وارث له فرض تعطيه فرضه ثم ما بقي فلأولى رجل ذكر لأن الإرث نوعان إرث بالفرض وإرث بالتعصيق الإرث بالفرض أي المنصوص عليه في الآيات التي نسمعه هذه والإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم فالإرث نوعان فرض وتعصيب التعصيب أن يأخذ الوارث ما أبقت الفروض او يأخذ جميع المال مثل الإبن الابن ليس له فرض في الموارث لو هلك هالك عن ابن فإن هذا الابن سيأخذ كل المال لو هلك عن أب سيأخذ كل المال هؤلاء أقوى العصبة الذي يسمون عصبة ليس لهم تقدير في الموارد لم يرد لهم في الآيات التي نسمعها نصف ولا ربع ولا ثلث ولا ثمن وهناك من الورثة أصحاب فروض فرض الله لهم فروضا مقدره ومحدودة ومعلومة مثل الزوجة قد يكون لها الربع والزوج ولكم نصف ما ترك والفروض محصورة وهي ستة والفرض في نصف الكتاب سته لا فرض فيه سواها البتة نصف وربع ونصف الربعي وهو الثمن النصف ونصفه وهو الربع ونصف الربع وهو ثمن والثلثان هذا الجلس آخر والثلث والسدس الثلثان ونصف الثلثين وهو الثلث ونصف الثلث وهو السدس فهذه الفروض في كتاب الله عز وجل ستة لا فرض فيها فيه سواها البتة لن تجد في كتاب الله عز وجل غير هذه الستة ستسمع بالنصف تسمع بالربع وتسمع بالثمن وتسمع بالثلثين وبالثلث وبالسدس فقط فإذا جاءتك مسألة تنظر في هذه المسألة هل فيها من أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في الآيات وهذا سبب أهمية حفظ الآيات فإن علمت من هؤلاء الورثة وارثا له فرض تعطيه فرضه أمامهم إذا علمت وجدت وارثاً ليس له فرض منصوص في كتاب الله فإما أن يكون وارثاً فيأخذ الباقي أو ليس بوارث فهو محجوب ومحروم فحينما قلنا نعود للمسألة حينما قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين هذه المسألة تدل على أن كل ذكر يرث له ضعف ما الأنثى هذا عموم في هذه قاعدة مضطردة ليست مضطردة لكنها قاعدة كلية في المواريد لكنها ليست عامة من كل وجه هي عامة في ثلاثة أبواب في أبواب الأبناء مع البنات والإخوة مع الأخوات والآباء مع الأمهات أرجو أيضا مرة أخرى ألا تنزعج إذا يعني المعلومات ساقلت عليك سيأتي لحظة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة نوعاً ما يمحسك الله حتى تتقن هذا الفن المهم أن لا تقلق فحينما عرضت هذه المسألة سنطبق عليها القاعدة التي ذكرنا زوج وأم وأب الزوج في الآية الثانية التي قرأها الشيخ سهيد ولكم نص ما ترك أزواجكم له النص عطيناه النص الأم في الآية الأولى التي قراها أيضا لها ثلث لأن هذه هؤلاء الورثة ليس فيهم أبناء فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فأعطاها عمر الثلث حينما أعطاها عمر الثلث وقعت المشكلة هذه المسألة إذا أعطينا ستكون من ستة أصلها ستة إذا أعطينا الزوج نصف الستة كم؟ ثلاثة تبقى ثلاثة إذا أعطينا الأم الثلث كم الثلث الستة؟ اثنان كم تبقى للأب؟ واحد فأشكلت هذه على, العمر، على عمر والحمد لله أنها أشكلت على عمر ولم تشكل على غيره لأنه ملهم رضي الله تعالى عنه وأرضه فتلاحظ أن الأب أخذ واحد والأم أخذت إثناء فلم تضطرد القاعدة التي قلنا أنها عامة في هذا الباب للذكر مثل حظ الأنتين أصبحت الأم أكثر من الأب والاصل من الأب هو الذي يأخذ ضعف ما تأخذه الأم فهناك من الفقهاء عمر غير اشتهاده في المثلة وقضى فيها بقضاء آخر هناك من الفقهاء من بقي على اشتهاده الأول ومنهم من رجع معه إلى اشتهاده الثاني وهم أكثر الفقهاء لم يبقى على قوله الأول إلا داود الظاهري رحمه الله وهو رواية عن المعبس فماذا فعل أعطى الزوج فرضه نصف ثم أعطى الأم ثلث الباقي لما أعطى النصف بقي ثلاثة ثلثة ثلاثة واحد أعطاه الأم وبقي إثناء للأب فبقيت القاعدة هذه مضطردة للذكر مثل حظ الأنسين هذه واحدة من من المسالتين العمريتين وسندرسها من جديد فيما بعد لكن ذكرناها هنا لبياني أن هذه القاعدة ليست مختصة بالأولاد بالبنين والبنات بل تطبق في أكثر من باب في الموارث طيب إذا قلنا أن هذه قاعدة هل هذه القاعدة عامة مضطردة الجواب لا قلنا هي محصورة في هذه الأبواب وإلا هناك مسائل يتساوى الذكر والأنثى وهناك مسائل تأخذ الأنثى ضعف الذكر وهناك مسائل تاخذ الأنثى ويحرم الذكر التأخذ الأنثى كما يأخذ الذكر كما لو هلك شخص عن أخ لأم وأخت لأم وعم هذه المسألة فيها ثلاثة من الورثة إذا قرأنا الآية الثانية التي سمعناها الليلة سنجد أن الله جعل للأخ لأم السدس وجعل الأخت لأم السدس وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فهنا استوى الزكر والأنثى لكدائهما السدس والباقي سيأخذه العم تعصيبا هذه حالة يكون الذكر والأنثى في الميراث سواء أحيانا الأنثى تأخذ ضعف ما يأخذه الزكر كما لو هلك عن هلكة امرأة عن زوج سيأخذ النصف وأم ستأخذ الثلث وجد سيأخذ الباقي فهنا الأم في المثالة السابقة منعناها من الثلث لأن الأب موجود أما الجد لا يجوز لها أن تأخذ ضعف ما يأخذه الجد وأحيانا الأنثى وجود الأنثى يتسبب في الاستحواذ على كل التركة وحرمان الذكر مثل لو هلك هلك عن أختين شقيقتين فسيكون لهما الثلثان وأختين لأم سيكون لهما الثلث وإخوة لأب فالأختان الشقيقتان سيأخذنا الثلثان الثلثين والأختان لأم سيأخذنا الثلث ثلثان وثلث استحضت جميع الثلث الإخوة لأب لم يبقى لهم شيء أعود وأقول قد تكون بعض هذه الأرقام مزعجة في, في الذهن لكن أيضا لا تقلق وأخذكم إلى استراحة في موضوع أحب أن أتكلم فيه إذا علمنا هذه القاعدة أن قوله عز وجل الزكري مثل حظ الأنسين عام قاعدة عامة لكنها ليست عامة من كل وجه وعلمنا أن الأنسى قد تأخذ مثل الذكر وقد تاخذ ضعف الذكر وقد تأخذ ولا يأخذ الذكر علمنا بطلان الكلمة الفاجرة التي يرددها أعداء الشريعة والطاعنين فيها وهي قول قولهم أن الإسلام ظلم المرأة حينما جعل للذكر مثل حظ الأنثى هذه مقولة تلاك اليوم ولم تعهد على مرة تاريخ المسلمون تفرقوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة لن تجد واحدة من هذه السرق التي ظلت عن منهج أهل السنة والجماعة قالوا بمثل هذا القوم لن تسمع بجهمي قال الإسلام ظلم المرأة ولا معتزلي ولا صوفي ولا أحد من أهل الكلام إنما قال هذه الكلمة بعض المستشرقين في القرنين الماضيين ثم تلقفها أفراخهم من الناس والعقلانيين والعصرانيين وأصحاب القراءة الجديدة للنص الذين في ظاهر كلامهم الرحمة والرحمة على المرأة لكن في باطنه العذاب من هدم الشريعة من من وإلغاء حكمها على البشرية هؤلاء نسمعهم اليوم ومما يوسف أن بعضهم اليوم قد ينتسب إلى العلم والفتوى وتسمع مثل هذا القول وأسوأ منه كمن يقول عن تعدد الزوجات بأنه, بأنه ظلم وأن إقامة الحدود همجية وتعدد الزوجات وحشية وغير ذلك من الكلمات الآثمة التي يلوكها هؤلاء الإسلام لم يظلم المرأة وأنا أود في هذه الاستراحة أن نكشف هذه الشبهة ونعلم بالنقل والعقل أنها كلمة باطلة وكاذبة فإذا سمعت من يقول الإسلام ظلم المرأة لأن الله قال للذكر مثل حظ الأنثين وهي كلمة كفرية كما نص على ذلك كثير من أهل العلم فإن للجواب عن هذه الشبهة جوابا جواب مجمل وجواب مفصل أما المجمل فأن تقول للقائل هذا أمر الله وهذا شرع الله ألا يعلم من خلق إذا كان الخلق لله فالشرع لله والأمر لله ألا له الخلق والأمر والله لطيف بعباده الذي خلق الذكر والأمثاء هو الله والذي قال للذكر مثل حب الأمثين هو الله آمنا بالله وبما جاء عن الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله إذا أوردت علي هذه الشبهة فأنا أجيبك بهذا الجواب المجمل وهذه طريقة الشيخ محمد الرهاد في كشف الشبهات كما تعلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً إما قضيت ويسلموا تسليما لم يرضى لهم بمرتبة الإسلام ولا بمرتبة الإيمان حتى قالوا قال ويسلموا تسليما وهذه مرتبة الإحسان أن يسلم ويستسلم لله عز وجل ولي ولأمره وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره هذا الجواب ال المجمد. الجواب المفصل إجابة عن هذه الشبهة من طريقين الطريق الأول ان هذه الكلمة ان الرجل الذكر يأخذ ضعف ما تأخذ إن أنت كلمة كذبة ليست على إطلاقها هي قاعدة في الموارد لكنها ليست عامة مطلدة ومر معنا وجه كذب هذا الكلام من ان المرأة قد تساور الذكر وقد تأخذ ضعف ما يأخذه الذكر وقد تأخذ ولا يلث الذكر وقد جمع بعض الباحثين المسائل التي تفوق فيه المرأة الذكر في الموارث وجدت أكثر من ثلاثين مسألة وقد عرض بعض هذه المسائل في الدورة الأخيرة لنجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة قبل شهرين في مكة هذا الكلام ليس على إطلاقه الشريعة أعطت الذكر ضعف ما يأخذ تأخذه الأنثى في مسائل في باب الأبناء مع البنات في باب الآباء مع الأمهات في باب الإخوة مع الأخوات الجواب الثاني أن يقال أن أن إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين هو غاية العدل وغاية الحكمة والرحمة وقد مر معنى أن الذي أوصى بالأولاد لن يظلمهم الذي قال يوصيكم الله في أولادكم لن يظلم هؤلاء الأولاد هو الذي خلقهم وهو أرحم سبحانه وتعالى بهؤلاء بالبنات وبالنساء من هؤلاء أدعياء حقوق المرأة غاية العدل والحكمة ولذلك ختمت الآية بقول عز وجل إن الله كان عليما حكيما فلم يعطي الذكر ضعف الأنثى إلا لحكمة منه سبحانه وتعالى هذه الحكمة قد نستشرفها بمثال هلك شخص عن ابن وبنت وخلف تسعين ألفا من ثلاثة الذكر له سهمان والأنثى لها سهم واحد سيكون نصيب الابن ستون ونصيب البنت ثلاثون ألفاً. الابن سيتزوج وسيدفع مهرا مقداره ثلاثين ألفا المرأة ستتزوج وستأخذ مهرا مقداره ثلاثين ألفا فانقلبت المضاعفة الابن سينفق على زوجته وينفق على أمه وينفق على أبيه وينفق على أبنائه وعلى بناته وعلى إخوانه وأخواته إن كانوا فقراء وعلى أعمامه وعماته على كل وارث وعلى الوارث مثل ذلك على كل من سيرثه لو كانوا فقراء يلزمه الشرع بأن ينفق عليهم على قدر استطاعته فما ورثه مآله ما ما إلى النقص وما ورثته هي مآله ما إلى الزيادة هي لن تنفق على نفسها ولن تنفق على ابنائها ولا على زوجها ولا على والديها حتى لو كانت زوجة وغنية لا تلزمها نفقه نفسها الشريعه تلزم وليها بالنفقه عليهم ان كان زوجا او ابا او ابنا او اخا مستطيع فهي لا تلزم بشيء الابن يلزمه الجهاد في سبيل الله عز وجل والمرأة لا يلزمها الجهد لا بالنفس ولا بالمال هو يجاهد بنفسه ويجاهد بماله الابن تلزمه الديات العقل في ديات الخطاء في جنايات الغير المرأة لا يلزمها شيء فلا تعقل مع العاقلة حتى في جنايتها يعني لو قتلت المرأة قتل خطأ الدية مئة ألف. يدفع تدفعها العاقله وهي لا تدفع حتى في جنايتها هي لا تكلف بشيء اي ظلم للمراه بعد هذا التشريع العظيم الذي يعطيها ما ما تستر به نفسها في حال تقصير الولي هذا الحظ في الميراث لذلك قال حظ الحظ هذا هو للطواري التي تطرى عليها في حين ظلم زوجها او ظلم والديها او ظلم أبنائها فإنها تستفيد من مثل, من مثل هذا الميرات أما الأصل فلا ليس عليها من النفقات ولا التكاليف المالية شيء إلا الزكاة ثم إن هذا الكلام أشير إليه في قوله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قال عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من مكتسب وللنساء نصيب من مكتسب فليس لأحد كائن من كان أن يستدرك على الخالق عز وجل هذا القرآن هو كلام الله قد قال فيه عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في أقواله وعدلا في أحكامه وليس لنكره ولا لصغير ولا لكبير أن يستدرك على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعه إذا تخلف عقلك عن إدراك حكمة الله عز وجل في شرعه فليخرس اللسان عن أن يعارض كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه إن هذا القرآن يهدي للتي هي ومن هدايته للتي هي تفضيله للذكر على الأنثى في مسائل بيّنها ولذا قال عز وجل في آخر آية في سورة النساء للذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم فدل على أن ترك هذا الأصل ظلال بلال مقطوع به لأن الله حكم عليه بالظلال وللرجال على النساء درجه وهذا مدرك بالعقل والحس ففي الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال وفي الأنوثة نقص وضعف طبعي كما هو محسوس ومشاهد ولا ينكره إلا مكابر ولذلك استنكر الله عز وجل على قريش حينما جعل له البنات او من ينشأ في الحلية يعني تجعلون لأنفسكم الذكور وتجعلون لرب العباد الإناث او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ومن الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا فالمرأة تتزين بالحلية لإتمام نقصها الذي فطرها الله عز وجل عليه وقال عز وجل ألكم الذكر وله الأنت تلك إذا قسمة ضيزة يعني غير عادلة لأنكم اخترتوا البنات اخترتوا الذكور دون البنات فجعلوا الناقص لله وجعلوا الكامل لأنفسهم قال عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم يفسد وقال عز وجل أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فهذه الآيات قول عز وجل ربكم بالبنين هذه الآيات دليل على أن الإبن ليس كالبنت وليس الذكر كالأنثى هذا خبر والأخبار لا تنسخ والأخبار لا تكذب إذا أتت من من رب العباد سبحانه وتعالى وهذا الكلام لا يدل على أن المرأة أقل من الرجل او على أنها في منزله غير منزلة الرجل فالعبرة في المرأة الناس جميعا كما قال عز وجل إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَثْقَاتُمْ وقال يا أيها الناس بيشمل الذكور والإناث لكن طبيعة الخلق خلق الذكر غير خلق الأنثى الضعف الرجال معيب الضعف النساء محمود كلما كانت المرأة مؤنثة كلما كانت أكمل كلما كانت ضعيفة كلما كانت أكمل كلما كانت مسترجلة كلما كانت أرذل ولذلك لعنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا استرجلت لعن الله المسترجلات من النساء هذه يعني استراحة في هذا الباب ودفعا لهذه الشبهة التي تثار من من قرنين من الزمان إلى, إلى وقتنا هذا ولا زال هؤلاء يتقيئون بمثل هذا الكلام وأوصي إخواني بالرجوع إلى تفسير أضواء البيان في بيان هذه المسألة ليس في تفسير سورة النساء وإنما في تفسير سورة الإسراء في تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ارجعوا لهذا الكلام من هذا العالم الرباني رحمه الله برحمته الواسعة نعود إلى قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين وقبل أن نعود هناك قصة نروح بها في المجلس تذكر عن وقد ذكرتها لبعضكم عن الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله في, في الأردن وكان في مؤتمر في قاعة كبيرة فخرجت عليه امرأة متجللة وقالت كيف هم في متمر علمي وكانت يبدو أنها طبيبة قالت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء ناقصات عقل ودين وهذه القاعة فيها من الطبيبات والمهندسات فقال لها رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بهذا القول عائشة وفاطمة أما أنتن فلا عقل ولا دين السادسه السادسة دل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين على مسألة في المواريث نذكرها إجمالاً الآن وهي ما يسمى بالعصبة بالعصبة بالغير سيمر معكم في المواريث أن العصبة العصبة ثلاثة أنواع عصب بالنفس وعصب بالغير وعصب مع الغير وأيضا لا تقلق في قول عزل الزكر مثل حظ النثين هذا ليس فيه فرض تلاحظ أنه قسمة فقط للذكر مثل حظ النثين فلو هلك هلك عن ابن وبنت خذها لقاعدة إذا هلك عن ابن وبنت فاجعل المسألة بعدد رؤوسهم عدد رؤوس رؤوس هؤلاء ثلاثة تجعل الذكر باثنين فتقول القسمة من ثلاثة للابن اثنان للابن وواحد للبنت هذا ما يسمى بالتعصيب بالغير البنت عصبت بالابن لم تأخذ فرضا يعني لم نجعل البنت نصف ونجعل للابن الباقي وإنما طبقنا هذه القاعدة قاعدة التعصيب هلك عن ابنين وبنت المسألة من كم؟ من كم؟ من خمسة الابنان بأربعة كل ابن باثنين والبنت بواحد المسألة من خمسة كل ابن ياخذ اثنين ويبقى واحد البنت طبقنا القاعدة للذكر مثل حظ الأنفين والقاعدة العاصل كما قلنا في المسائل أن تبدأ بالفروض هذه المسائلة ليس فيها فروض فيها تعصيب للذكر مثل حفظ الأنثية لو كان فيها فروض أعطينا ثم الباقي نجعله للذكر مثل حفظ الأنثية مثل لو هلك عن أم وابن وبنت الأم سنعطيها السجس والمسألة تكون من ستة نعطيها الأم واحد من الستة والخمسة هذه نقسمها بين الذكر والأمثة بين الابن والبنت للذكر مثل حفظ الأنثية المسألة تحتاج إلى تصحيح لا نشغلكم به الآن المسألة الثامنة في الآية في قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين لو هلك عن ابن وبنت فالبنت ستأخذ ثلث والابن سيأخذ الثلثين بمعنى أن البنت لها الثلث مع الإبن سنستفيد من هذه القاعدة في تقرير مسألة مهمة وقع فيها الخلاف كبير بين علماء الفرائض وهي الله عز وجل سياتي معنى في الآية جعل للبنت إذا كانت واحدة النس للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كنا نساء فوق ثنتين فلهن ثلثة ما تركت فجعل للنساء للبنات فوق فوق ثنتين جعل لهن الثلثين وإن كانت واحدة فلها النصف وسكت عن عن البنتين فما هو فرضهما؟ فرضهما أيضا هو الثلثان لماذا؟ لأن البنت الواحدة مع الابن تأخذ ثلث فإذا كانت مع بنت من باب أولى أن تأخذ ثلث كل واحدة منهن تأخذ ثلث هذه مثلة نذكرها لو استطعتم في في فيما بعد إذا شقت عليكم الآن فلا بس أن نتجاوزها في قوله تعالى هذه فائدة سهلة في قوله عزيز للذكر مثل حظ الأنتين بدأ بالذكر لماذا؟ ولم يقل للأنت نصف حظ الذكر هذا أيضا فيه عناية بحق المرأة تعلمون أن أهل الجاهلية لم يكونوا يورثوا المرأة فهنا الله عز وجل جعل كأن حق المرأة تقرر وأصبح معلوما ثم قال لك أعطي هذا الذكر الذي كنتم تفضلونه أعطيه مثل مثل حظ الأمثين الذي صار مقرر عندك ففي هذا ليس البداء أحيانا في التنزيل في الفاضل القرآن وفي السنة أحيانا تكون البداء بالأفضل الله عز وجل في القرآن يقدم الأفضل كما في قوله عز وجل عن اليمين والشمائل اليمين أفضل في قوله إن الصفى والمر وعصفى أفضل لذا قال نجل الله أبدأ بما بدأ الله به فالبداء تعني التكريم لكن هنا لا البداء يعني تقرير حق الإناث أصبح كأنه مقررا ثم ينسب يضاف إليه حق الذكور وهذا من العناية أيضا بحق الأنثى حتى لا تصله الأياد الظالمة في قوله عز وجل أيضا بالذكر مثل حظ الأنثيين لماذا قال حظ هنا في الأنثيين ولم يقل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين او لم يقل للذكر مثل مال الأنثى يعني عبر بالحظ والحظ في اللغة معناه النصيب ومعناه أيضا المنزلة والقرب يعني مادة الحا والضاء وحرص العلة الذي بعدهما لهم هذا المعنى معنى بمعنى المنزله والقرب فكأن هذا اقتراب ودفع لحق المرى إلى أن يصل إلى أن يصل إليها وتقول أحضيت فلانا على فلان أي فضلته عليه فنصيبها حظ لها وزيادة في مالها لأنها ستتملكه ولن تنفقه على نفسها او على غيرها إلا فيما لا يجب على المنفق عليها في قوله تعالى الأنثيين ولم يقل المرأتين لأن السبب الميراث هو الأنوثة سواء كانت هذه المرأة هذه الأنثة صغيرة أم كبيرة فالمرأة تطلق على الكبيرة غالبا لكن التعبير بالأنثة ليشمل الأنثة الصغيرة والكبيرة لينقض ما كان عليه أهل الجاهلية قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل كحظ الأنثيين وهذه أيضا هناك فرق عند أهل اللغة بين كاف التشبيه والمثلية, كاف التشبيه والمثلية لكل منهما معنى وحتى يجتمع المعنيان في مقام واحد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالتشبيه يعني التشبيه للشيء من وجه دون وجه بخلاف المثلية فإنها تشبيه الحقيقة بالحقيقة والذات بالذات والصفات بالصفات فالمرأة لها مثل حظ الذكر من كل وجه ومن كل متروك من من التريكة هذا ما تيسر في هذه الجملة أسأل الله عز وجل أن يفتع علي وعليكم أن يغفر لي ولكم أن يتقبل مني ومنكم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصلى الله بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم سائل يوسل يقول هلك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب هلك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب الأخت الشقيقة لها النص والأخت لأب لها ستدس الأخوة الرجاء الهدوء والأخوة للجد الرجاء الهدوء الانتظار حتى تنتهي الأسئلة المغادرة دون إزعاج بارك الله فيكم المسائل إذا كنتم ستطرحون المسائل قد يطرح مسائل لم ندرسها بعد فإن رضيتم أن نجيب عليها من باب التمر لا بس إذا ترون أنها تؤجل إلى, إلى بعد أن نأخذ أصول هذا العلم نحن لم ندخل في أصوله بعد وإنما نريد أن نتبرك بكتاب الله عز وجل ونحفظ هذه الآيات ثم كل مسألة سنأخذها لا بد أن يكون لها أصل في كتاب الله عز وجل فمثلا في هذه المسألة هلك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب الأخت الشقيقة جاءت في قوله عز وجل في آخر سورة النساء فلها نصف ما ترك إذن ستأخذ النصف والأخت لأب ستأخذ السدس إجماعاً تكملت السلثين والباقي سيكون الجد بقوله عليه الصورة السلام الجد ليس له فرض في, في هذه المثألة سيرث بالتعصيب ألحق الفرائض بأهلها ألحقنا الفرائض نصف وسدس وما بقي فلي أولى رجل ذكر وأولى رجل ذكر هو الجد لكن لو كان في المسألة بنت او ابن لذلك السائل لا بد أن يتنبه أن يذكر جميع الورثة فإن ورود بعض الورثة قد يحرم بعض من ذكر فهذه المسألة لو فيها أب سيحرم الجد لو فيها بنت تحرم الأخوات فلا بد أن تتأكد من عدم وجود الحاجب هناك باف الموارث اسمه باب الحجب الله أعلم إذاكم الله خير سأل يقول هل يجوز الهبة قبل الموت لعدم تقسيم الموارث العطية للوارث قبل الموت جائزة لكن بشرطها وهي العدل بين الذكور والإناث أن يعطى سائر الورثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسفل بشير والد النعمار رضي الله عنه أكل ولدك نحلت مثل النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري فدل على أنه لو نحل جميع الأولاد بالقسم الشرعية على خلاف بين العلماء هل يعطى الذكر مثل حظ الأنثى في العطية أم يسوى بين الذكر والأنثى مثل مشهور فيها الخلاف المقصود أنه إذا عدل في العطية لا بس أما الوصية فلا والفرق بين العطية والوصية أن الوصية إضافة تمريك لما بعد الموت أما العطية فهي تمريك حال الحياة فالوصية للوارث لا تجوز إن الله قد أعطى كل الذي حقه, حقه فلا وصية لوارث هذا الفرق بين الوصية والعطية العطية تجوز للوارث بشرط العدل أما الوصية فلا تجوز لوارث والله أعلم قل هل يوجد كتاب مبسط أو شرح مبسط تدلونا عليه؟ الكتب في الفرائض كثيرة ولذلك وضعت في المكتبات أركان خاصة بالفرائض وأفردها التقهاء بالتأليف مع أن الفرائض تدرس من ضمن المتون الفقهية فكتاب الفرائض هو جزء من كتب المتون كالزاد مثلا عندنا في المذهب هناك كتاب من ضمنه وكتاب الفرائض لكن أفردت بالتأليف حتى يسهل على طالب العلم أن يستذكرها أنا أصيك بالرجوع إلى المكتبة وتتصفح هذه الكتب في المكتبة الجامعية مثلا او مكتبة إمام الدعوة وتتصفح هذه الكتب فما وجدته أنسب إليك لأن ما أرضاه أنا قد لا ترضاه أنت قد تكون أنت تهوى الخلاف الفقهي والأدلة والترجيح هذا لها كتاب قد تريد كتابا يكثر في المسائد هناك كتب تكثر في المسائد أما إذا أردت التأصيل مع قلة الأمثلة فلم أقرأ أنفع من كتاب الشيخ صالح الخوزان التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية هذا من أنفع الكتب خاصة في تحرير النزاع في المسائل الخلافية تحقيقات. التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية وهي رسالة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عبدهية كبار العلماء هناك كتب أخرى لبعض المشايخ الدكتور المملا والدكتور الموجان والدكتور ناصر الامضي هذه يستفاد منها الله أبنى. إذا كانت هناك امرأة بالغة ووليها لا يريد أن يتولى مالها لخوفه من أن يظلمها وهي غير كفة للتصرف بهذا المال فمن الحكم لا أدري ماذا يقصد السائل بقوله ليست بكفة للتصرف المال هل هي ممن يحجر عليها فهذا الحجر يتولاه القاضي يكون عن طريق القضاء أما إذا كانت بالغة ورشيدة فإنها فإن يدها تكون على مالها لقوله عز وجل وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فهي مرأة بلغت النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فالولاية تكون على الأيتام لا تكون على الكبار والحجر يتولاه القاضي الناس عامة الناس لا يحجرون على السفيف الذي يحجر عليه هو ثم القاضي يختار من أوليائها من يوثق بدينه وأمانته ويدفع إليه المال يستثمر لها ويعاد ويصر في مصالحها والله أعلم هل يجوز أن يعطي الأب عطية لاحد أبنائه دون الآخرين لمساعدته في زواجه؟ الأصل عدم الجواز إلا بالقسمة التي ذكرناها من التسوية بين الذكور للناس ذاك الفقهاء استثنى ما ما يدفع للضروره او الحاجه الضروره كالعلاج والحاجه كالنكاح فرخصوا في في في مثل هذا ومن الرخص في ذلك وهو من يعتمد عليه في الفتوى سماحه الشيخ محمد ابن ابراهيم عليه رحمه الله مفتي الديار السعوديه السابق أحد الأخوة في المثل المباشر يقول كتاب البداية في علم المواريث لفضيلة الشيخ وحيد بن بالي لم, لم أطلع أرضه. عليه لكن طالب العلم حينما يقرأ هناك مسائل خلافية في المواريث قد يقرأ في كتاب يميل إلى مذهب الشافعية مثلا في مسألة الجد والأخوة ثم يقع في في اشكال في هذه المسائل او يقرأ في كتاب لا يقول بهذا القول فيبني أصوله على اصل غير مستقيم لذلك لابد إذا أخذ كتابا أن يدرسه على من يثق بدينه وعلمه والله تعالى إذاكم الله خيرا ما المقصود بالتعصيب لو شرحت لنا هذا المصطلح التعصيب هو الإرث بلا مقدار المعصب له حالة إما أن يأخذ كل المال التعصيب هو حيازة التركة أو أخذ ما, بقي ما أبقت الفرائض هذا هو التعصيب يعني ليس له فرض منصوف عليه ليس له لا نصف لا ربع لا سدس لا ثم وإما أن يحوز جميع المال او يحوز ما أبقت الفرود ألحق الفرائض بأهلها هذا إرتب الفرض ما بقي فلأولى رجل ذكر هذا التعصيب التعصيب هو حيازه التركه او اخذ ما ادق الفروض هلك هالك عن ابن فقط هذا الابن سيحوز كل التركه هلك عن اب ننظر هل لهذا الهالك ابن او لا ان كان له ابن فنقول الأب خذ سبس والباقي ياخذه الابن ان لم يكن له اب سيحوز كل التركه هلك عن بنت وعم يقول البنت من اصحاب الفروض فان كانت واحده فلها النصف نعطي البنت النصف والعم خذ الباقي العم لا نقول خذ النصف لكن خذ الباقي الباقي سواء كان نصفا او سدسا او ثلثا هلك عن بنتين فتأخذ البنتان ثلثين الباقي ثلث سيأخذه العم هلك عن بنتين وأخ لأب للبنتين الثلثان والباقي لأخ لأب وهكذا فالتعصيب هو حيازة كل التاركة إذا لم يكن ثمة أصحى فروب او حيازة ما أبقته الفروب وسيأتي معنا إن شاء الله إذا أندى الله عزل في العمر والعمل إذا اتفق الورثة على أن لا تقسم التركة إلا بعد عامين من وفاة الوالد وهذا من أجل نماء المال او إكمال مشروع معين بعد عامين بعدها يقومون بتقسيم التركة المال ينتقل إليهم بمجرد موت المورد وهذه من الشركات شركات الإجبار فهم أصبحوا شركاء في المال كل بنصيبهم من التريكة فهؤلاء الشركاء إذا اتفقوا على تأخير القسمة فالحق لهم لكن بشرط أن يرضى جميع الورثة لو بقي هناك من الورثة أنت ليست براضية تريد حقها فلا يجوز لاحد أن يظلم حقها فإنها نصيبها دخل في ملكيتها بمجرد موت الوارث فإذا رضي جميع الورثة الرضا المعتبر شرعا وليس الرضا الإكراه ولا الرضا المأخوذ بسيف الحياة جاز اتفاقهم على تأخير قسمة والله تعالى هذا السؤال على المكرر هذا السؤال الأخير أن الأخ يعيده كان مكرر ايضا يقول شيخي هل يجوز أن أأخذ أرض من والدي حيث أنه ليس لي دخل وإخوتي جميعهم موظفون فاخذ هذا الأرض وأستثمرها إذا رضي الإخوة يعني استقيب أنفسهم فإن رضوا وإلا يرضيهم الوالد ويعدل بين أولاده ولا يجوز التفضيل كما تقدم الله تعالى إزاك الله خير ونفعل الله بعلمكم فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين